جدد حياة القلب بالقرآن, بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان, بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيضر رضا وسحائب الوفران نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو النفس والوجدان فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن اقرأ ورد الحاضرا متدبرا وانهل من معاني لا يلهي أنك عنه سا يندابل وبيه عتني واحذر من الهجران جدد حياة القلب بالقرآني يوسف تمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران اضطر <تصفيق> به فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن لا تستقيم حياتنا إلا به هذا الكتاب هداية الحيران فانشد به قربا لربك طاعةً ثقل به الحسنات في الميزان هيا مع النحيا مع القرآن في روض الهدى والروح والريحان جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئ ماني ماني ماني واتلوه بالآداء واستمتر به فيض الرضا وسحائب الغفران جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيضر ضهر وسحائب الوفران